شبكة كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على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 إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا سب بينهم فلا سب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وثنى وكن ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها لا تكلمون. قال أخسأ فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا أمم. Kulon, Rabbana, aman fa'fir lana warhamna. Yaqulon, Rabbana, aman fa'fir lana warhamna. Rabbana, aman fa'fir lana warhamna. Wa خير الرحمن إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاظفر لنا وارحمنا و تخير الراحين فاتخذتمهم سخريا حتى سوكم ذكري وكونتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا Inni jaza'itum al-Yum bima sabaroh bima sabaroh anhum hum al-faizoh. Qalakam labithum fil-ardi adad siniin. Qalulabithna yaman atau baga' yom. فاسأل العاديين قال إن لبثتم إلَّا بِثُمِّ الَّقِيلَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسَبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبْثًا أفَحَاسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَاسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ